حول تفسير ا ل ص و ر ة ا ل ع ظ ي م ة س و ر ة القصص التي تمثل الصراع بين الحق و ا ل ب ا ط ن بين ا ل إ ي م ا ن والكفر بين اليقين في الله سبحانه وتعالى وبين الشك في الله جل وعلا وقد دارت ا ل خ ط ب ة ا ل م ا ض ي ة بفضل الله تعالى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 ف أ ص ب ح في ا ل م د ي ن ة خائفا يترقب ف إ ذ ا الذي استنصره ب ا ل أ م س يستصرخه الضعفاء إ ذ ا وجدوا ف ر ص ة ل إ ح د ا ث الفتن والقلاقل والمشاكل خ ا ص ة إ ذ ا انحرفوا عن منهج الله سبحانه أ ن ت ضعيف لماذا ت س ي ر الفتن مع بعض ح ا ش ي ة الملك تجنب وابتعد قدر استطاعتك ف إ ذ ا بهذا المخلوق الذي استنصره ب ا ل أ م س يستصرخه في اليوم التالي قال له موسى إ ن ك لغوي مبين أ ن ت رجل فتن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 ظن أ ن موسى سيقتله أ ت ر ي د أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س فتلقفها القبطي الفرعوني وذهب بها إ ل ى القصر إ ن قد ضاخ الملك وقد ضاخ القصر أ و إ ن الرجل الذي قتل ب ا ل أ م س وهو من ح ا ش ي ة الملك إ ن الذي قتله موسى وكان السبب في ذلك ما وقع من غباء ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ومن جبنه وخبره وذله أ ت ر ي د أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س إ ن تريد الا أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض فرعون استضعفكم وشتتكم وذبح أ ب ن ا ء ك م واستحيي نساءكم ومع ذلك ما قلت فيه إ ن ه جبار أ م ا موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي أ ر ا د أ ن يبعد القبطي ة ب و ك ز ة خ ف ي ف ة فقضى عليه وكان القتل خطا لم يقصد أ ن يقتله فهل معنى هذا أ ن يتحول المصلحون في ا ل أ ر ض الخائفون الوجلون من الله جل وعلا إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يدفعوا عن أ ن ف س ه م أ و عن إ خ و ا ن ه م أ ن يكونوا مفسدين في ا ل أ ر ض و أ ن يكونوا ج ب ا ب ر ة نعم هذا في منطق ا ل ف ر ا ع ن ة في منطق المجرمين في منطق المفسدين في ا ل أ ر ض فالمسلمون في فلسطين وغيرها مجرمون إ ر ه ا ب ي و ن سفاكون للدماء أ م ا الملاعين والمجرمون من اليهود وغيرهم فهم يدافعون عن أ ن ف س ه م ل أ ن ه م مساكين و ل أ ن ه م ق ا د ة ح ض ا ر ة وسعاه تقدم أ م ا المسلمون العرب فهم متخلفون إ ر ه ا ب ي و ن سفاكون للدماء لا يعرفون تقدما ولا حضاره ولا رقيا الفلسطيني ا ل أ ع ز ل المسلم الذي لا يجد إ ل ا الحصى ارهاب ومتطرف ومجرم أ م ا اليهودي الذي يمتلك ا ل أ س ل ح ة ا ل ن و و ي ة ويذبح في خلق الله وهم أ ج ب ل خلق الله لولا أ ن من حولهم يحتاطون عليهم ويحمونهم م س ك ي ن ر ح م ا ء يدافعون عن أ ن ف س ه م أ ص ب ح اللص السارق مظلوما و أ ص ب ح الذي اغتصبت أ ر ض ه وسفكت دمه واعتقل رجاله ونساءه ظالما في منطق من في منطق الانقلاب الفكري والتحول العقدي هذا الذي قاله الذي قال لموسى اتريد ان تكون جبارا في الارض اذا كان موسى جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين لمجرد قتل خ ط أ في ح ا ل ة دفاع عن اسرائيلي مستضعف وما قصد القتل فهل يوصف بماذا يوصف فرعون بانه الرحيم بانه ا ل ش ف و ق بانه المتحنن على قومه وامته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 وجاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة يسعى سبحان الله ما من م ح ن ة ولا ن ق م ة إ ل ا ويوجد بداخلها ا ل م ن ح ة و ا ل ن ع م ة علم القبطي أ ن القاتل ب ا ل أ م س هو موسى وانظر إ ل ى ا ل م ن أ و ا ل ح ا ش ي ة وما كانوا فيه من ضي ومن هم ومن حزن من أ ن ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ن قد ب د أ و ا يرفعون رؤوسهم أ م ا م القبض و أ ص ب ح لهم ش أ ن ل أ ن موسى ا س ت ر ض ع فيهم وعلم أ ن ه م ن أ ب ن ا ء ي ع ق و ب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك هو قتل خ ط أ يسجل يضرب لماذا القتل ليتخلصوا من مصدر ا ل ق و ة للمستضعفين ا ل أ ذ ل ا ء لكي يتخلصوا من مصدر ا ل ق و ة من مصدر ا ل إ ي م ا ن من مصدر ق و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ر و ح ي ة و ا ل ب د ن ي ة ما يريدون ق و ة لهؤلاء يريدون منهم أ ن يرجعوا ا ذ ل ة عبيدا كما ك ا ن هو أ خ ط أ وما ت ع م د يضرب يسجن أ م ا أ ن ي أ ت م ر و ا فيما بينهم أ ن يخططوا لقتله مع أ ن ه ابن فرعون بالتبني لكن نلحظ أ ن فرعون نفسه قد ضاق ذرعا به ولكن لا يستطيع قتله مباشره فانتهزوا تلك ا ل ف ر ص ة إ ن الملا ي أ ت م ر و ن به ونلحظ شيئا آ خ ر يجب على الدعاه إ ل ى الله من العلماء وطلاب العلم والخطباء والوعاف أ ل ا ي ي س و ا من ر ح م ة الله والا ي س ي ء ا ل ظ ن بالناس ولو كانوا من أ ع د ا ئ ه م فقد يهد ي الله جل وعلا بعض أ ع د ا ئ ه م ل ل ه د ا ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة فهذا الرجل الذي جاء من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة ما علم باعتمار الملا من قوم فرعون إ ل ا وهو من ح ا ش ي ة فرعون فلا تياس من ر ح م ة الله لا تياس عليك أ ن تبلغ د ع و ة الله بصدق و إ خ ل ا ص و أ ن تدعو الله جل وعلا أ ن يهدي ا ل خ ل ي ق ة كلها وجاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة يسعى يسعى يجري وانظر للتعبير ا ل ق ر آ ن ي وللمد المتصل في وجهه، وجاء رجل، وجاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة يسعى لماذا لخوفه على موسى لحبه لموسى لنصيحته لموسى لو لم يحسن إ ل ي ه موسى ولغيره ما نصح لموسى وهنا يجب كما قلت على أ ه ل الدين و أ ه ل الحق أ ن يحسنوا إ ل ى الخلق ولو أ س ا ء و ا ولو أ س ا ء و ا ولو كانت أ ع م ا ل ه م تنافي الخير والصلاح و ا ل ف ض ي ل ة فقد يهد ي الله جل وعلا بعضهم وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا م و س إ ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك ليس ليضربوك ليس ليسجنوك ليس ليعاقبوك ليس ليعتقلوك في قصر ابيك فرعون لا انما لتذبح وانا جئت اسعى من اجل هذا فاخرج أخرج من أ ي ن من بلدي من قومي من ن ا س ي من قصر أ ب ي بالتبني و أ ن ا ابن الملك بالتبني أ خ ر ج من كل هذا النعيم أ خ ر ج من كل هذه ا ل ن ع م ة أ خ ر ج من كل هذه ا ل ع ب ه ة أ خ ر ج من كل هذا الخير أ ت ر ك قومي في ح ا ل ة الاستضعاف و أ ت ر ك أ ب ي الذي هو الملك وما في قصره من ا ل ن ع م ة والنعيم ومن الستر وغيره نعم اخرج لماذا ل أ ن ا ل أ م ر أ م ر ق ت أ م ر م ص ل ح ة ر ا ج ح ة توجد مفاسد في غيابك توجد أ ض ر ا ر عليك في خروجك لكن بقاء نفسك و روحك فيها خير كثير لمن وراءك فاخرج اخرج من هذه البلد هاجر إ ل ى ربك كما هاجر سيد الخلق صلى الله عليه و سلم وتلك س ن ة س ن ة الابتلاء أ ن تخرج أ ن تطرب أ ن تحارب أ ن تعزى فاخرج إ ن ي لك من الناصحين والله ما قلت هذا بغضا لك والله ما قلت هذا لكي تهان أ و لكي تغرب أ و لكي تحرم من ن ع م ة أ ن ت فيها إ ن م ا أ ن ا والله لك من الناصحين ف خ ر ج إ ن ي لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب محنة وبلي و م ص ي ب ة أ ن يخرج من هذا النعيم ومن هذا ا ل أ م ن ومن هذه ا ل ن ع م ة ومن هذه ا ل م ن ز ل ة إ ل ى أ ي يخرج إ ل ى أ ي إلى أي مكان يخرج إ ل ى أ ي ناوى ي إلى أ و ى إ ل ي ه إ ل ى أ ي م م ل ك ة سيذهب إ ل ى أ ي طريق سيسير فخرج منها خائفا يترقب قال ربي يا الله يا رحيم يا كريم قال رب نجني من القوم الظالمين اللجمي الى الله في وقت و ح د وفي وقت م ن ح ة في وقت ا ل ن ق م ة <متحة> وفي وقت ا ل ن ع م ة أ ن ت ل ج أ إ ل ى الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب ينتظر هل سيدركني فرعون وجندب هل س أ س ت ط ي ع الهرب منهم هل هل أ س ئ ل ة تتوارد على خاطره وهو إ ل ى ا ل آ ن لم يعلم أ ن ه نبي إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة لا يعلم أ ن ه نبي مرسل إ ذ ن هو فرد من بني إ س ر ا ئ ي ل من أ ح ف ا د يعقوب رجل ت ر ب على حب الخير والشرف و ا ل ف ض ي ل ة و ا ل أ م ا ن ة ت ر ب على حب الله وعلى بقايا دين أ ب ي ه إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن ما يعلم أ ن ه نبي فخرج منها خائفا الخوف خوفان الخوف خوفان خوف فطري يا أ و ل ا د خوف فطري الخوف خوفان خوف فطري أ ن تخشى من أ ف ش ل أ ن تخشى من عقرب أ ن تخشى من أ س د أ ن تخشى من ذئب فهذا الخوف لا تعاقب عليك ولا تحاسب عليه ل أ ن موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج منها خائف من القتل من أ ن يدركه عدوه ولم يعده ربه بالنجاه أ م ا فلما ت ر ى الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون قال كلا موسى عند خروجه ا ل أ و ل لم يعلم أ ن ه ن ب ي فكان يتعامل ب ا ل أ م ر الفطري أ ن ه يخشى من عدوه أ م ا في ا ل ث ا ن ي ة فكان عبد الرسول فرعون من خ ل ف ظهره بجنده والبحر من أ م ا م ه فقال امن معه من بني إ س ر ا ئ ي ل إ ن ا لمدركون قال كلا إ ن معي ربي س ي ه د ي الخوف الثالث اتخشونه فالله أ ح ق أ ن تخشوه إ ن كنتم مؤمنين الخوف القلبي الذي ت خ ش فيه من أ ع د ا ء الله الذي تساوي فيه المخلوق بالخالق الخوف القلبي التعلق القلب ي أ م ا إ ذ ا كنت تخشى من عدو و أ ن ت على يقين و ث ق ة في ربك جل وعلا وفي توكل عليه فهذا لا تؤخذ به إ ن شاء الله تعالى أ م ا أ ن تساوي في الخوف القلب ي بين المخلوق والخالق فهذا هو الشرك والعياذ بالله أ ت خ ش و ن ه م فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين فخرج منها خائفا يترقى قال رب نجني من القوم الظالمين إ ل ى اين يسير ت ي أين ي إلى ان اراد ان يسلك الطريق الغربي فمازال في مملكه فرعون ف ر أ ى أ ن يسلك إ ل ى شرقي مصر إ ل ى ماء مدين إلى أرض مدين وتصور أ ن ه من الفسطاط ق ا ا ه ر ة إلى ل من إ ل ى أ ن يدخل إ ل ى بلبيس والصحراء ا ل ش ر ق ي ة ويمر بهذه الصحراء ثم يذهب إ ل ى أ ر ض مدين في ش م ا ل الحجاز وجنوب الشام ولما توجهت القاء مديا وفقه الله جل وعلا مع المحنه م ن ح ة ومع ا ل ن ق م ة ن ع م ة إ ل ى أ ي ن يتجه وفق ولما توجهت القاء مديا قال, قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل أ ن ا س أ خ ر ج يا رب إ ل ى هذا الطريق ولكن أ ر ج و رحمتك و أ ر ج و نعمتك و أ ر ج و نجاتك فلا م ل ج أ لي إ ل ا أ ن ت ولا ر ح م ة لي الا بك نجني من عدو يسر ل السبيل الذي به أ ص ل إ ل ى ا ل م أ م ن ولما توجهت القاء مديا قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل كيف خرج موسى هل حمل زادا معه لا ل أ ن ه لم يستعد ل ل ر ح ل ة هل حمل ثيابا معه لا ل أ ن ه لم يستعد لتلك ا ل ر ح ل ة هل حمل شرابا معه لا ل أ ن ه لم يستعد لتلك ا ل ر ح ل ة إ ذ ا خرج بنفسه فقط وخرج وهو طائف يترقب من وصول عدوه إ ل ي ه فتصور تلك ا ل ر ح ل ة ا ل ش ا ق ة ا ل ط و ي ل ة يمشيها موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلا د ا ب ة يركبها بلا زاد يتزود به بلا طعام ي أ ك ل ه وبلا شراب يروي ض م أ ه تصور كل هذا أ ي م ش ق ة كان موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيها في أ ث ن ا ء تلك ا ل ر ح ل ة أ ي أ ل م كان يصيبه وهو يمشي في صحراء ق ا ح ل ة أ ي أ ل م أ ي م ح ن ة أ ي م ص ي ب ة أ ي أ ث ر على قلبه وجوارحه هذا الذي يسير لينجو من فرعون وقومه ولما توجهت القاء مديا قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل علق قلبك بربك ج ل و ع ل ا علق قلبك بالله جل وعلا في أ م و ر ك كلها وثق في ربك ث ق ة ت ا م ة أ ل ي س الله بكاف عبدك أ ل ي س الله ي ك ف ي ما أ ه م ك أ ل ي س الله ي ك ف ي ما شغلك أ ل ي س الله يكفيك في أ م و ر ك كلها عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل يمشي في طريق موحش في صحراء ق ا ح ل ة وهو يصبر ويتجلد بلا زاد ولا طعام ولا شراب ولا مايركب ل أ ن ه خرج مسرعا دون إ ع د ا د وهذا من ا ل م ح ن ة ومن ا ل م ص ي ب ة ومن ا ل ف ت ن ة ولما ورد ماء م د ي ا وصل إ ل ى أ ر ض م د ي ا وصل موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ ر إ ل ى أ ر ض م د ي ا إ ذ ا خرج من م م ل ك ة فرعون ورد إ ل ى أ ر ض لا سلطان لفرعون عليه لكن ورد ووصل وهو غريب وهو مجدود وهو ط ر ي د غريب لا أ ه ل لا صديق لا حبيب لا شفيع لا يعرف أ ح د ا ماذا يقول للناس كيف يتعامل مع هؤلاء الناس هل يعمل أ ج ي ر ا عندهم أ ي ن ي أ ك ل من أ ي ن ي أ ك ل كيف يرزق من أ ي ن يرزق كل ذلك لم يشغل باله به ل أ ن ه تعلق بالله جل في علاه اعقل عن ربك وتفكر في القصص الحق ولما ورد ماء م د ي ا هل كان يعرف أ ح د ا لا لكنه يعرف الله جل وعلا هل كان سينزل ضيفا على احد لا لكنه ضيف الرحمن هل سيجد من يطعمه ويسقيه ويرعاه لا لكن الذي سيطعمه ويسقيه ويرعاه هو الله هو الله ولما ورد ماء م د ي ا مكدود متعب مرهق مجهد من طول الطريق ومن ق ل ة الزاد والطعام والماء من طول الطريق وطول ا ل م س ا ف ة وعدم ا ل د ا ب ة التي يركبها يمشي هذه ا ل م س ا ف ة ا ل ط و ي ل ة على ق د م ي أ اي ق د هذا و أ ي جهد وصل به و أ ي تام أ ص ا ب ه وهو مطارد مطارد من قبل عدوه من قبل فرعون وجنده ان فرعون وجند فرعون يطاردونه يبحثون عنه في كل مكان لماذا ليقتلوه ان ا ل م ل أ ي أ ت م ر و ن بك ليقتلوه ت ج ر أ ت وتعديت حدودك ب ا ل ن س ب ة لهم فما بقي لك إ ل ا القتل فوصل إ ل ى ماء مدين إ ل ى البئر التي يستقون منها إ ل ى الماء الذي يشرب منه إ ل ى سبب ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي و ي ة وجعلنا من الماء كل شيء حي ف إ ذ ا كان أ ه ل مدين يستقون و ي ح ي و فهل يموت موسى عليه الصلاه والسلام إ ذ ا كان أ ه ل م د ي ن في أ م ن و أ م ا ن ف إ ل ى متى يخاف موسى عليه الصلاه والسلام أ ل م يلجا الى ربه الم يتوكل على الله أ ل ي س الله بكافيه ولما ورد ماء م د ي ن وهو بهذه ا ل ص و ر من ا ل غ ر ب ة والتعب و ا ل م ط ا ر د ة وجد أ م ر ا عجيبا ت أ ن ف ه النفس ا ل م س ت ق ي م ة التي استقامت على أ م ر الله والتي ظلت فطرتها على دين الله لم تلوث بالقصور ولم تدن بالفقر وزل الفقر إ ن م ا ظل شريفا كريما ذو ن ذا نفس أ ب ي ة لا تعرف الظلم ولا تعرف الضيمه وذل ف ر أ ى أ م ر ا عجيبا استوقفه وهو الغريب المجهد المكدود المطارد ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أ م ة من الناس يسقون أ م ة قوما رجالا ك س ر ة في العدد يسقون من بئرهم لا حرج لكن وجد أ م ر ا استوقفه أ م ر ا عجيبا في كل الشرائع أ م ر ا عجيبا قبل أ ن يبعث موسى نبيا تعجب له موسى وهو إ ل ى ا ل آ ن إ ل ى ل ح ظ ة وصوله إ ل ى ماء مديا لم يكن نبيا لكن الشرف ولكن العرق ولكن إ ب ا ء النفس ولكن ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة ت أ ب ى أ ن ترى مثل هذا المنظر ووجد من دونهم امراتين تزودان أ و ل ا ما الذي جاء بالنساء لتختلط بالرجال فاختلاط النساء بالرجال حرام في كل الشرائع بل موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل أ ن يبعث نبيا أ ن ك ر ذلك ل أ ن ه أ م ر ت أ ب ا ه ا ل ف ط ر ة و ت أ ن ا ف من هنا ا ل ف س ل ش ر ي ف ة ووالذي ه ف ط ر على ا ل ا س ت ق ا م ة و على الدين كيفا تأتي تاتي ن ل س ق من ع أ ه م ا ك ا ن ت ا من ح ا ز ت ي ن ب ع ي د ا عن ا لكن ر ج ا ل ل ه أ ن ف من ه ذ ا المنظر ق ا ل م ا خطبكم م ا ا ل ذ ي جاء ل ك م إلى ه ن ا ل م ا ذ ا وهما يذودان أن يمنعان غنمهما من الاختلاط بغنم الرجال قال ما خطبكما أ ن ف من أ م ر ي ل ا ن ت ك ا س ة ا ل ف ط ر ة فيه لخروج ا ل م ر أ ة من بيتها ل أ ن مكان ا ل م ر أ ة هو بيتها لتصنع الرجال أ م ا الشقاء و ا ل ك د وطلب الرزق هو فرض على الرجال أ م ا ا ل م ر أ ة فهي المصنع الذي يصنع فيه رجال ا ل أ م ة أ م ا إ ذ ا خرجت النساء في الطرقات لتزاحم الرجال متبرجات كاشفات فهذا من أ ع ظ م أ س ب ا ب ا ل ف ت ن ة وهو ما أ ص ي ب ت به ا ل أ م ة ا ل آ ن من أ ع ظ م ما أ ص ي ب ت به ا ل أ م ة فباختلاط النساء مع الرجال يقل ا ل ح ي ا ة يقل ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل أ ع ر ا ض يتخنث الرجال تترجل النساء ي ك س ر الزنا والعياذ بالله عند ذلك يقع هلاك ا ل أ م ة وينزل ص خ ط الله جل وعلا على هذه ا ل أ م ة التي تختلط ن س ا ؤ ه ا برجالها في المكاتب والمدارس والجامعات والشوارع والطرقات عند ذلك ولذلك ذلك عند ينزل سخط الله على مثل هذه ا ل ا م ة كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي ذكرناه مرارا يا معشر المهاجرين خمس إ ذ ا ابتليتم بهن و أ ع و ذ بالله أ ن تدركوهن ما ظهرت ا ل ف ا ح ش ة في قوم قط حتى يعلنوا بها إ ل ا فشا فيهم ا ل ط ع و ن و ا ل أ و ج ا ع التي لم تكن مضت في أ س ل ا ف ه م الذين مضوا في الصحيحين من حديث ع ق ب ة بن عامر رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن ه قال إ ي ا ك م والدخول على النساء ممنوع أ ن يختلط الرجال بالنساء فقال رجل يا رسول ارايت ل أ أ خ الزوج وابن أ خ الزوج وابن عم الزوج وابن خ ا ل ة الزوج وابن خال الزوج وأقارب وابن ع م ة الزوج و أ ق ا ر ب أ ر أ ي ت أ م ث ل هؤلاء أ ر أ ي ت الحم قال الحم الموت الحم الموت هذا الموت ا ل أ ح م ر الذي ي أ ت ي من ورائه الفساد وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل ب ا م ر أ ة إ ل ا مع ذي محرم إ ن وجد المحرم وهي م ح ج ب ة نستور ة و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ف ا س أ ل و ه ن من وراء حجاب أ م ا أ ن تختلط النساء فهذا أ ن ك ر ه موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بفطرته أ س أ ل الله أ ن ينفعن و اياكم بما ق ل ا ل ح م د لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على القوم الظالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الملك الحق المبين ا ل ق ا ئ م قل اللهم مالك الملك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 من وجود ا م ر أ ت ي ن بعيدتين عن الرجال لم ت خ ت ل ق بالرجال لحسن تربيتهما ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ي ن ش ي م ة الرجال أ ي ن كرامتهم أ ي ن ك ر م ه م لكن إ ذ ا تحولت المجتمعات وانحرفت عن ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة فالكل نفسي نفسي نفسي اذ من المفروض على هؤلاء الرجال إ ن كان مازالت ا ل ش ي م ة والكرم و ا ل ك ر ا م ة و ا ل ع ف ة و ا ل ط ه ا ر ة ب ا ق ي ة فيهم أ ن يسقوا ل ل م ر أ ت ي ن ل ي م ص ر ف ا ثم ي س ت ق ر ر ج ا ل لكن لم يفعل ذلك تعجب من أ م ر ي ن من خروجهما ومن عدم سقي الرجال لهما ولا يجوز أ ن تخرج ا ل م ر أ ة للعمل من خلال النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة إ ل ا ب ش ر و ط قال ما قطبكما ما أ م ر ك م ا ما الذي جاء ب ك م إ ل ى هذا المكان ما الذي دعاكما الى أ ن تقف في مكان يوجد فيه الرجال قالتا ل ا ن س ق حتى يصبر ا ل ر ع ا ة ي ع ن ي ه ؤ ل ا ء ا ل ر ج ا ل ينصرفون إ ذ ن من ش ر و ط عمل ا ل م ر أ ة أن ي ت و ا ف ق ت ي هل ي ن ص ا ف و ن ي و ل يسال ذ ك ر ف ا لا أ ن ل ت ص ل ح أ ن تكون أ م ي ر ة ل ل م ؤ م ي ن فضلا عن أ م ي ر ة ل ل ك ا ف ر ي لا يجوز لا تتولى و ل ا ي ة عظمى هذا في شرع الله عز وجل ل أ ن ه ا تحير وتلد وتتعطل مصالح ا ل أ م ة بسبب ذلك لا يصلح ان تكون م ه ن د س ة في المناجم وتكسير الصخور و ا ل ج ل و ج ي ا وما أ ش ب ه هذا الذي يحتاج إ ل ى رجال ذوي عضلات وذوي ق و ة ل أ ن رعي الغنم وسقي الماء للغنم يتوافق مع طبيعتها ا ل أ ن س د ر اذن أ ي ض ا قالتا لا ن س ق حتى يصدر الرعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير والدنا رجل شابه كبير لا يستطيع أ ن يخرج بالغنم ليرعاه ولا يستطيع أ ن يسقي فاضطررنا للخروج ومع خروجنا لا نزاحم الرجال إ ذ ن فقدان ا ل ع ا ئ ل أ و أ ن ه لا يستطيع إ ذ ن هو في ح ا ل ة فقدان أ ن يتوافق مع طبيعتها ا ل أ ن س و ي ة الثالث عدم م ز ا ح م ة الرجال الا ت ز ا ح م أ ا ل ا تخالط الرجال الرابع ا ل ح ا ج ة إ ل ى الخروج أ م ا هي تخرج لماذا تمتلك ع ش ر ة ملايين واشترى لها زوجها س ي ا ر ة بربع مليون لماذا تخرج وكيف تخرج أ ي ض ا من شروط الخروج أ ن تتحجب الحجاب الشرعي أ ع ت ق د أ ن واقعنا ا ل أ ل ي م شر شاهد على عدم وجود هذه الشروط فقدان العائن أ ن يتوافق مع طبيعتها ا ل أ ن س و ي ة أ ل ا تزاحم الرجال أ ن تكون في ح ا ج ة إ ل ى مطعم ومشرب فتضطر للخروج للعمل أ ن تخرج بحجابها و أ ن تكون م ت س ت ر ة سترا كاملا اما اختلاط الرجال بالنساء وخروج ا ل م ر أ ة للعمل فقد انكره موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل بعثته ا ذ ا امر محرم حتى في شرائع اليهود امر محرم امر محرم لكن ا ل ص ه ا ي ن ة عرفوا كيف يلعبون بالناس عن طريق إ خ ر ا ج ا ل م ر أ ة من خدرها والعياذ بالله لا نسقي حتى يصدر الرعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير هل ر أ ي ت منا ظنا سيئا نحن متجنبات للرجال ولا نزاحم الرجال على البئر ما ز ح م ت الرجال وهذا يضربها وهذا يدفعها ثم تصرخ لا حياؤهن وتربيتهن وشرفهن ومحافظتهن على ارضهن ما دفعهن ل م ز ا ح م ة الرجال م ان زحمت الرجال إ من حازت في جانب فتعجب موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من هذا ا ل أ م ر المهين فقال ما خطبكما قالتا لا ن س ق حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير هنا يتذكر موسى ق و ة إ ي م ا ن ه و ق و ة ثقته في الله و ق و ة يقينه و ق و ة بدنه مع أ ن ه غريب مع أ ن ه م ق د و د مجهد مع أ ن ه مطارد يمتلك أ ع ظ م ق و ة على وجه ا ل أ ر ض وهي ق و ة ا ل إ ي م ا ن إ ذ شكله غريب على الرعاه ل أ ن ق ب ي ل ة مدين و أ ب و ا ل م ر أ ت ي ن ليس النبي شعيب ليس هو إ ن م ا كان رجلا صالحا كما سنذكر إ ن شاء الله تعالى أ م ا موسى فشكله غريب والجهد أ ص ا ب وعقله وفكره مشتت بسبب م ط ا ر د ة فرعون وجنه هل يترك الكرمه ش ر ف و ا ل ل يترك قل أ ن ا غريب لا دخل لي لا يتقدم موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيوسع له ا ل ر ع ا ة ليس بسبب ق و ة بدنه فقط ولكن ب ق و ة إ ي م ا ن ه و ق و ة ثقته في الله جل وعلا ماذا اسمع قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير فا فسقى. فسقى سمع ف أ ح ا دخل على ا ل ب ئ ب ق و ة إ ي م ا ن ه ولم يستشعر ا ل غ ر ب ة ل أ ن اهل ا ل أ ر ض من المؤمنين غرباء على ا ل أ ر ض و أ ن أ ر ض ه م و أ ن ديارهم ا ل ح ق ي ق ي ة هي ج ن ة الخلد عند رب العالمين هذا ب ل ا د وهذه أ ر ض ك وهذه دارك ف أ ن ت غريب في الدنيا مهما كنت فسقى لهما تقدم ب ق و ة ا ل إ ي م ا ن ف ا ن ح ا ز منه الرعاه مع ك س ر ت ه م كان من الممكن أ ن يدفعوه كان من الممكن أ ن يمنعوه لكن لعظيم ثقته في الله جل وعلا ومن عظيم خوفه من الله جل وعلا وهو المطارد ا ل م ك ت و د الغريب خاف منه الرعاه ف أ و س ع و ا له المكان فسقى له م ا ل مباشره الفاء ل ل ت ع ط ي ب جاء مح دخل محمد ف أ ح م د أ ي دخل محمد ثم دخل أ ح م د بعده م ب ا ش ر ة استمع منهما ف أ خ ذ ت ه أ ر ي ح ي ة ا ل إ ي م ا ن والتقوى و ا ل ث ق ة واليقين في الله و ق و ة ا ل إ ي م ا ن مع ق و ة البدن والجسم الذي أ ع ط ا ه الله وربه فتقدم ليسقي ل ل م ر أ ت ي ن ف أ و س ع له الرواه خوفا ً من عظيم إ ي م ا ن ه الذي أ ع ط ا ه الله جل وعلا و إ ن الرعاه كانوا أ م ه وجد عليه أ م ة من الناس كان من الممكن لو لم يقذف الله في قلوبهم الخوف والرعب منه ان ي ج ت م ع عليه أ ن يمنعوه أ ن يضربوه لكن كيف يمنع من كان مع الله ولو كان غريبا ولو كان مجهدا ولو كان طريدا فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل أ ي ظل أ ق ب ل عليه نوس الى ظلين الى ظل شجره يستظل بها من ر ح ل ة ط و ي ل ة عان فيها ما عانى ليرتاح من حر الشمس ومن تعب الفكر ومن تعب البدن ثم تولى إ ل ى الظل المادي و إ ل ى ظل الله سبحانه إ ل ى ق ر م الله ونعمته فماذا قال فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من طير فقير يا رب أ ن ا الفقير اليك يا رب أ ن ا المحتاج إ ل ي ك يا رب أ ن ت الكريم يا رب أ ن ت العظيم يا رب أ ن ت الغني يا رب أ ن ا الفقير الوحيد ا ل ش ر ي ف المطارد ن ا غنى لي عن نعمتك وبركتك ورحمتك وغناك يا رب فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير اسمع فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء يا ر ح م ة الله أ ي ر ح م ة هات رجعتا الى بيت ابيهما تولى الى الظل أ ي ن يذهب أ ي ن ا ل م ل ج أ اين آ ب أ ي ن اطع أ ي ن أ ش ر ف أ ي ن أ ب ي ه ما قال راع ٍ من الرعاه تفضل ما عزم عليه أ ح د بشيء فتولى إ ل ى الظل ليركل إ ل ى ظل يستظل فيه من ا ل ش ر ف وكذلك ل ي ر ك ن إ ل ى الله ل ي ر ك ن إ ل ى الله اركن إ ل ى ر ب ك واعلم أ ن الفرج بيديه و أ ن ا ل ن ع م ة بيديه و أ ن الكون بيديه يقول ل ل ش ي خ كن فيكون فجاءته م ب ا ش ر ة فجاءته إ ح د ا ه م ا ب د أ ق ص ة ج د ي د ة في الفرج والتفريج والرحمه لموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحتى لا يطول بنا الوقت أ ك ث ر من ذلك نقف عند هذا عند فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء قالت إ ن أ ب ي ليس أ ن ا أ ب ي الذي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا أ س أ ل الله ب أ س م ا ء ا ل ح س ن و ص ف ا ت ا ل ع ل ا أ ن يرفع عن هذه ا ل أ م ة كل سوء ومكروه اللهم ع ز أ م ة محمد واخذل من خذلها يا رب العالمين اللهم أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر ا رشدا يعز فيه أ ه ل طاعتك و ج ع ل ن منهم و ي ز ل فيه أ ه ل معصيتك ولا تجعلن منهم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى ي ه ف اللهم عن ا م ن ك ر ا ل انصر ا ل إ س ل ا م و ع ز المسلمين اللهم أ ع ل بفضلك ر ا ي ة التوحيد والدين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 ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن د ع و ة لا يستجاب لها وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة